ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسه واحدة وخلق منها زوجها وَبَثْتَ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءٌ وَاتَّقُوا وَاتَّقِ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَانِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز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 اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا جميعا الإخلاص في الدعوة إلى الله جل وعلا اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق في جميع أقوالنا وأفعالنا وفي كل ما نقول وكل ما نسمع إنك نعم المولى ونعم النصير أيها الكرام الأحباب لا بفضل الله جل وعلا ومنته مع سلسلتي فبهداه مختلف نحاول أيها الكرام أن نتعلم من قصص الأنبياء الكدوة ونأخذ منهم العبرة لعل الله جل وعلا بكرمه أن يجمعنا معهم فإن أعمالنا قد كسرت وإن رجاءنا الوحيد وإن رجاءنا الوحيد إنما هي رحمة الله جل وعلا فأعمالنا لا تبلغنا أعمالنا لا تنجينا لا أكون تبلغنا رفقة الأنبياء إنما أعمالنا لا تنجينا لكننا نرجو رحمة الله جل وعلا فنحن في زمان قال عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في السلزلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة فيقول إنكم اليوم في زمان إنكم اليوم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه وسيأتي زمان وسيأتي زمان أي على أمة النبي صلى الله عليه وسلم وأراه هذا الزمان وسيأتي زمان كثير خطباؤه قليل علماؤه اسمع مرة ثانية الحديث بمجمله يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم اليوم أي الصحابة إنكم اليوم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه من ترك فيه عشر ما يعلم فقد هوى من ترك فيه عشر ما يعلم فقد هوى وسيأتي زمان وسيأتي زمان قليل علماؤه كثير خطباؤه من عمل فيه من عمل فيه بعشر ما يعلم فقد نجع هذا الزمان من عمل فيه عشر ما علم لعل الله جل وعلا أن ينجيه فإننا أيها الكرام حين نتكلم عن الأنبياء نحاول أن نعيش حياتهم نحاول أن نبدأ في القدوة بهم لعل الله جل وعلا أن يكرمنا بحبنا لهم برفقتنا لهؤلاء وإن قصرت بنا أعمالنا فلا يخفى عليكم أن أفرح حديث أن أفرح حديث فرخ به صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإسلام الذي رأى مسلم في صحيح حين أتى أعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له وماذا أعدت لها؟ في مصد أحمد قال الأعرابي يا رسول الله ما أعدت كثير صلاة ولا صيام؟ ما أعدت كثير صلاة ولا صيام؟ غير أني احب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم صلبت على التعبانة ما عارف طلع صلى وحده أفرغ فيها قلبي لله جل وعلا أنا كل هذا الكلام لأني حقيقة تأثرت غاية التأثير لكصة نبي الله داود لا سيما ما حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال في حقه كان داود أعبد البشر بعدين أفاجأ إنه كان عبد بس ذا كان ملك لم يشغله الملك عن العباد تأرض رؤية ملك والأمير مشهور بإبانه ومع أنه ملك ومع أنه أعبد البشر الذي أحضى الله جل وعلا عبادته هو مع ذلك لا يعيش إيشت الدرشة مش عابد هز راسه خلاص إنما كان يعمل ويأكل بيديه ومش أي عامل مش عمل كتاب على مكتب كان شغال حداد حداد بل كان مجاهدا في سبيل الله جل وعلا بوّأه الله جل وعلا الملك لأنه كان أكوى المجاهدين فإذا رأيت ذلك تحتقر جهدا إلا أن يتغمدك الله جل وعلا برحمته لذلك فإن فرح الصحابة رضوان الله أجمعين رضوان الله عليهم أجمعين هذا الحديث المبارك قال الأعرابي يا رسول الله ما أعددت كثيرا صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت قال أنس فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام كفرحنا بهذا الحديث ثم قال أنس من يقول أنس النالك رضي الله عنه ثم قال أنس فأنا أشهد الله تعالى أني أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر وأسأل الله جل وعلا أن يجمعني معهم ولو لم أعمل بأعمالهم ونحن نشهد الله جل وعلا الليلة أننا نحب الله ورسوله ونبيه داوت ونبيه إبراهيم ونبيه موسى وسائر الأنبياء والمرسلين وصحابة النبي جميعا نحبهم والتراب الذي ساروا عليه فوق رؤوسنا ونسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بهم وإن قصرت بنا أعمالنا اللهم إنا لا نرجو سواه وذنوبنا قد أثقلت كاهلنا وكلوبنا قد اشتاقت لرؤية هؤلاء وأنت تعلم من كنوبنا ما لا نعلمه من أنفسنا اللهم اجمعنا بهؤلاء وإن كصرت بنا أعمالنا اللهم اجمعنا بنبيك محمد في أعلى جنات الخلد وإن كصرت بنا أعمالنا يا رب لا ملجأ لنا سواء لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك نسألك ألا تفض هذا الجمع المبارك والمسلمين إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لم تبور اللهم ألحقنا بالنبيين والصديقين والصالحين من بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما فإذ الحقنا الله جل وعلا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء عليهم جميعا صلاة الله وسلامه وبالصحابة عليهم جميعا رضان الله فإن ذلك فضل من الله لا من ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما فنسأل الله جل وعلا أن يتقبل خطواتكم وجهدكم وجلوسكم وأن يتقبل الكلام والسماع إنه نعم المولى ونعم النصير أيها الكرام مع سلسلة فبوداه مقتده نحاول أن نأخذ الأنبياء الذين أمرنا الله جل وعلا أن نقتدي بهم وكما قلت لكم في بداية تلك اللقاءات إنما نأخذ عبرا وفوائد لا قصة كما ذكرت في القرآن قصة نبي كاملة ونؤكد هذا المعنى مرارا ما ذكرت في القرآن قصة نبي كاملة حتى نبي الله يوسف حتى نبي الله يوسف على نبينا وعليهم جميعا الصلاة والسلام لم تذكر الكصة كلها لا عرفنا كان بيأكل ايه ولا كان بينام الزائل ولا على جنبه هو ولا قاعد ادي ايه في السجن كله ولا قاعد ادي ايه في الجب ما عرف نيش كلام انما اخذنا عبرا وفوائد من تلك القصص لعلنا ان نقتدي بهم فنسي على هذا المنوال معنا الليلة كصة نبي الله داود الذي هو الملك النبي الذي هو العابد الأوراق الذي هو المجاهد المخبت الذي هو الحداد العامل نبي الله داود حبيب الله الذي أحبه الله جل وعلا وأحب عبادته نبي الله داود أسأل الله جل وعلا أن يرينا هذا النبي الكريم سيأتي معنا أن نبي الله داود كان جميلا جميل الصوت وجميل المنظر كان اللي يشوفه يحبه اللي شوف سيدنا داود يحبه كما كمسألة معنى فنبي الله داود ببساطة أعطاه الله جل وعلا الدنيا والآخرة نبي أعطاه الله جل وعلا الدنيا والآخرة نبي أعطاه الله جل وعلا الدنيا والدين فالله جل وعلا قد جعله ملكا وجعله نبيا نبي الله داود النبي الملك الذي أخرج الله جل وعلا من صلبه أيضا نبيا ملكا وهو نبي الله سليمان فلئن كان داود نبيا ملكا وهو عبد أواب فإن سليمان كذلك نبي ملك عبد أواب وقد مضى معنا الكلام عن نبي الله سليمان منذ عدة دقائق نبي الله داود ينتهي نسبهم وهم بني إسرائيل ينتهي نسبه إلى يعقوب اللي هو اسمه إيه إسرائيل فهو من بني إسرائيل يعقوب ابن إسحار ابن إبراهيم عليهم جميعا الصلاة والسلام فهو من بني إسرائيل والد ذا نبي الله سليمان أكرمه الله جل وعلا بالملك أكرمه الله جل وعلا بالملك حين كان يجاهد حين كان يجاهد مع من يذهبون لتحرير الأقصى ما, ما بعد موت نبي الله المسلم فأكرم الله جل وعلا في هذا الزمان المسلمين بإرسال ملك لهم كان اسمه ايه طالوت إن الله قد معت لكم طالوت ملكا. كان من ضمن جنود طالوت اللي هو سيدنا داود فكان نبي الله داود يشار إليه بالبنان في القوة حداد يعني طبعا إيده هيمسك السيف و... السيفين كمان فكان حداد فالحداد في اللي فيه إيده مسويد دلوقتي يفرح أنه الآن يمتهن مهنة تشرف أو تشرفت أنت بأن تكون وراء نبي الله داود كان حداد فحداد طبعا إيه يعني خوش من درويش العابد اللي من دا لو واحد نعي عابد دا إيه بلاش اللي بيديه من الإزاز أو ما إذا قالش الناس بالحديد فنبي الله داود كان نبيا قويا فتيا يمسك السلاح وإذا به في معركة يقاتل قوما أشداء القوم دول اللي سيدنا موسى لما قال لقومه ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يدخلوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون فكانوا قوما جبارين فسيدنا داود كان بيجاهد مع الملك فلود المجاهد ونبي الله داود كان قويا لدرجة إن ذهب وقتل قائد المجرمين وقتل داود جالوت عارف خالد الموليد لما دخل في المعركة بقتل الفرس فسيدنا خالد الموليد كان قوي سيدنا خالد جري جرش خاطس القائد ورجع. شوف القائد؟ القائد قاعد متحصا وحاول الحراسة وحاول الجهود ومسك الدر... في... على صدر الدروع في ايد السيوف وحوالي المدرعات والدبابات كان فيه دبابات زمان بس مزيد العيدة دبابات بتنزل على بعضها كده يعني تعصر اللي في النص فكما وجود الكلام والقائد في النص خالد بن وليد حب يعمل حركة كده يهز المشركين ويثبت المسلمين جرس جرس خطف القائد ورجع مش اثره خطف ورجع فسيدنا خالد الله تعالى أن يرزق الأمة قائدا كخالد رضي الله عن خالد خالد مريد كان قائد يعني أمة الفرس أعزبوا بقوتهم وبعتوا لسعد ابن وقاص قائد الجيوش الإسلامية قائد القوات المسلحة الإسلامية أرسله لسعد ابن وقاص قال نريد مفاوضة عزين واحد يفاوض الفرس وكان قائد الفرس من؟ روستو عارفين روستو ده مين كان عنده 80 سنة 80 سنة وكان بيركب على الفرس وهو بيجري من غير ما يحط رجله على الركاب عارف الركاب الحديد اللي تحط رجلك عليه كده عشان تطلع على الفرس اظن لو جيت واحد من الشباب دلوقتي تقول على الفرس هيخاف منه اصلا ده الفرس اول ما يعني بيطلع صيد ببقه وهو ماشي جنبه بيجري بيخاف من لو الفرس بس يلف في وشه يجري منه انما ده كان يركع على الفرس وهو بيجري وعنده 80 سنه وقت انت بقى شد حيلك الجهاد وسابلونك ومش عارف كرشي قدامه متر جهاد ايه جهاد ايه سابلون ايه ده لو قلت لك انزل عصر ضغط هتنزل مش نطلع دي. هتنزل مش نطلع انما دول كانوا مجاهدين فروستم يكون عنه كسرة لما تعذر عليه الوقوف امام جيوش الاسلامية قال كسرة لقد اعددت لكم قائدا فارسا ما اعددته الا لوقت الكريهة اللي هو رستم فرستم الفارس هات لنا مفاوضات راح ربعي بن عامر عارفين القصه طويلة جميلة ظهرت فيها عزة الإسلام ربعي بن عامر قاعد يقطع في الارض وربط الفرس بتاعه في الكرسي اللي على رستم ده ما ينفعش الراجل ده لا الراجل ده ما بيخافش هاتوا لي واحد تاني عاوزين نقعد على موائد المفاوضات الاولاني ما ينفعش عاوزين واحد نقول له دخي نخي خلاص بعت حزيف بن محسن قال هزه طب وبعدين هتقول لنا واحد ثالث جي المغيرة بن شعبة اول ما دخل المغيرة رح نطط قعد جنب هرستم على كرسي العرش فنزلوه قال لهم والله ما زدت ولا نقص لنا زدت لما عدت جنبه ولا هو نقص لما جنبي جنبه قالوا لا احكاة متنفعش الناس ده ايه عايزين نعرف قالوا خلاص الفلوس متنفعش وعما بنحط الذهب ما بينفعش ولا بيخوفهم ولا ما بيهتموش بالحاجات دي نعمل ايه نعمل عرض عسكري ونقول هاته مفاوض خلاص المعركة ابتدأ او هاتبتدأ انا عاوزين المفاوض مين خالد الوريد الروس طبعا عارف خالد اللي بتاع فلوس ولا بتاع بيوت ولا بتاع ذهب خالد قائد عسكري يبقى اللي يخوفه ايه الكوبة العسكرية قاله خلاص زي ما امريكا كده لما دخلت العراق وقالت خلاص يعني دخل العراق عملت ثلاثة كيلو من الدبابات وصورتها بالاقمار الصناعية وقالت العالم احنا دخلها هو ادي قوتنا 250 الف جندي ربع مليون مدججين بالسلاح ودي الدبابات بدعيتنا فخوفت الناس وحملت الطائرات بقى والطيارة الشبح اللي بتعرف ملكة الفانيلا ماشي وكلام خوفوا الناس فبرضو الفرس هم الفرسة عملوا عرض عسكري خالد عشان يخوفوه. فخالد مريد راح يقابل رستم عمل ايه رستم اتفق مع الجنود كده ان يعملوا ايه الدبابهس هنا وقدامها قوات المشاه ووراها اللي مش عارف ال الروما وقفوهم صف طويل كده وخالد عشان يروح يقابل رستم لازم يمشي وسط الاتنين دول عشان طبعا لما يمشي يبص يمين وشمال يفرقع فخالد مريد ركب الفرس وجري الثلاثه كيلو دول بتاع امريكا دول فضل يجري الثلاثه كيلوات لما يبقى رستم فقال رستم يا خالد أنت قائد على القريش ونحن نقدرك وقد رأيت بعينك الله أنت شفت الوضع شفت قوتنا أو أنت عارف أنتم كام وإحنا كام وإنتوا عندكوا وإحنا عندنا إيه يعني إحنا عندنا عملت فرارات إنتوا عندكم إيش إنتوا عندنا كم فرصة إنتوا عندكم إيش فأنت شفت بعينك فوقف خالد وقال يا رستم ألا تعلم أن الذي يحفزنا في قتالكم هو الذي رأيت اللي بيخلينا أصلا مقبلين عن حربكم اللي إلا أنا شفته ده قال يا رسل قال أما تعلم أن هذا غدا كله سيكون غنيمة لنا <تصفيق> يعني أنتوا بتورين بلو... كل ده ده ده اللي بيشجعنا هيحاربكم لأن ده بكرة هيكون جنود لنا هيكون تحت إيدنا هيكون ملكي لنا فإحنا بنتحفز الزيادة على إنه قتلكم هو مغير ابن شعبه لما قالوا من كان يوم أو من اليوم اللي قبله رسط بقوله أنتم مين من أنتم قال له والله نحن قوم من العرب كنا نأكل الجيفة ونأكل الميتة فجاءنا نبي صلى الله عليه وسلم نعرف نسبه ورزقنا الله جل وعلا على يدي كلام حلو يا أخوان والله نا معا اللهم مرسل لنا قائدا كهؤلاء فالمغير مش شعب يقول رزقنا الله على يدي نبينا ثمارا طيبة تنبت في أرضكم احنا ما كناش لئين ناكس فلما جلنا النبي عليه الصلاة والسلام ربنا رزقنا بشوية تفاح بينبت عندكم فلما أطعمنا منها وأطعمناها أهلينا لما كنا منها وأهلينا كانوا منها قالوا لنا يعني العيال والزوجة قالوا لا صبر لنا عليها عوشينكم متفاهدة فجئنا اليكم لنأكل خير الله من ارضكم عرفت احنا جئين ليه احنا جئين عشان ناخد الخير اللي عندكم يمشي عجبك ولا مش عاجبك هي دي الأزل. لما هارون الرشيد كان بيأخذ لما هارون الرشيد كان بيدفع او يدفع علي الروم الجزية عن يده وهم صغيرون كان حاكم الروم امرأة فمسكت الروم بعد المرأة ديا رجل قوي اسمه نقفور. فنقفور ده بقى اعجب بقوته وقال احنا ازاي احنا ندفع للمسلمين جزية لا دخدوا من هنا ادي كده لا لا لا بعت رسالة لهوان رشيد من نقفور. فرقل الروم أو قائد الروم إلى هارون الرشيد أمير المؤمنين أما بعد فإنه كانت تحكم الروم كانت تحكم الروم قبل امرأة ضعيفة فكانت تؤدي إليكم الجزية أما الآن فلا جزية وأرسلوا إلينا ما وصل إلينا منكم أما اليوم فلا جزية وبعثوا لنا ما وصل إيكم منا من جزية هارون الرشيد ده عمل إيه طيب بس عاوزين الحل السلمي وخيار السلام لازمنا نتمسك بخيار السلام وعاوزين نقعد على مائدة المفاوضات لا لا لا مش كلام ده خطس الرسول اللي جاي بالرسالة قالوا اه استني ايه الرسالة ارى رسالة قالوا قيب الورقة خسارة فيهم ورقة اخرج قالمك في صار فيهم الألم لا, لا لا ألم من عندنا ولا عن عندك أكل من الورق واكتب طبعا وصلت نكت واكتب من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نكفور كلد الروم يعني كده كنا نقول كده من مثلا من أمير المؤمنين فلان الفلاني إلى بوس كلب أمريكا هذي معناه من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نغفور كلب الروم أما بعد فإن الجواب ما تراه بعينك بس هتشوف بس ما بيش كلام مش طب استنى طب انت ايه طب ما نجبرك الا انت طب يعني انت عارف يعني هنرجع لحدود 67 طب 67 طب نرجع لحدود بلاس 48 ولا 67 خلها ويبرانتشا طب بلاش ويبرانتشا خلها واي ريفر طب بلاش واي ريفر خلها لحدود ما قبل مش عايز يوم ايه طب هنقعد مع ايد طب غزة واريحة وريحونا وخدنا اريحة وده اريحة لا كفاية غزة بس لا غزة والضفر غر... لا لا لا هي اليهود سرطان وعلاج السرطان استئصار بس إذا مزرق قارنه اضطرار فليس دواؤه غير الحصاد بس واحد جاي عندك في البيت ضربك اديك علقة ورقعت البيت عندك وراح رمي عفشك في قوضة ولمع عيالك في قوضة والشقبة بتاعتها هل ممكن تقول تقوله خلاص سيدي لقوضة وانت الباقي مش مش بيت وخلاص طب صيب لي اتنين وانت الباعث لا خلاء الحل يخرج صح؟ برضه هو كده الحل يخرج الحل الحب على الأعناق الحل الحب على الأعناق يقتل هؤلاء يخرجوا على طول قتل فهذه ملحمة كتبت على بني إسرائيل خلينا في في الزمان بتاعنا زمان العزة ولا نسبة وتعالى أن يعيده على أيدينا فنبي الله داود أعطاه الله جل وعلا القوة فقتل قائدا مشركيا قتل ق... اللي خرمت الموضوع ده الحيثة دي اللي خدت وريد راح جاب القائد وريد فالله جل وعلا يقول وقتل داود جالوتا وآتاه الله الملك والحكمة لما عرف انه قوي يعني تقبلت بنو إسرائيل كلها أن يكون قائدهم وأن يكون ملكهم أعطاه الله جل وعلا من فضله فنلتقي الليلة بإذن الله جل وعلى ما عدة نقاط في قصة النبي الله داود نكمل ولا وضع في العزة من كان يريد العزة فإن العزة لله جميع نتكلم الليلة أيها الكرام كل ينقدمه ستالي بس. في قصة النبي لايداود أن عدة نقاط أولا ولقد آتينا داود منا فضله هذه الفائدة الأولى الفائدة الثانية قول الله جل وعلا ولا تتبع الهوى أو خلال الفائدة الثانية العبد الأواب نبي الله داود العبد الأواب أعبد البشر النقطة الثالثة كان يأكل من عمل يدي النقطة الرابعة والأخيرة ولا تتبع الهوى فقد أعطى الله جل وعلا نبيه داود من فضله قال تعالى وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ منا فضلا اددلوا إيه أعطاه الله جل وعلا شكلا جميلا فكان من رآه يحبه وأولوا من رأى نبي الله داود من البشر مين ها. سيدنا آدم ففي سنون الترمزي من حديث أبي وريرة وحسن الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله آدم مسح على ظهره فسقط من ظهره كله نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة يعني الله جل وعلا احنا خلق آدم مسع على ظهره فأخرج من ذريته جميع ذريته كالذر صورها الله جل وعلا لآدم في صورة صغيرة يراها آدم إزاي الله أعلم حطوا لهم ميكروسكوب مكبر الله أعلم لكن أخرجهم في هيئة الذر وجعل الله جل وعلا بالحديث. وجعل الله جل وعلا بين عيني كل إنسان وبيصا من نور هل تقنون كده بين العينين ثم عرضهم على آدم سيدنا آدم ربنا قال له أنظر ثم عرضهم على آدم فقال أي ربي من هؤلاء سيدنا آدم بيصر ربنا من دون من هؤلاء منظر عجيب يا يخلق تخيل كل الزرية صورة الزر كده وقفة قدام سيدنا آدم منظر عقيم فسيدنا آدم أين ده من هؤلاء فقال تعالى هؤلاء ذريتك فنظر آدم إليهم فأعجبه رجل من بينهم لشدة وبيص النور بين عينيه فقال يا ربي من هذا قال هذا رجل من ذريتك يقال له داود حبه فقال النبيه ما آدم يا رب كم عمره قال أربعون سنة قال يا ربي زده من عمر ستون سنة كم عمره قال ستون سنة قال يا ربي زده من عمري أربعين سنة شفت كاد بقى من حبه به بي يعني بيقطع من لحمه الدهول يعني بيحبه بقى ابنه بيطعم اللحم دول يا رب اديله من عندك بعشرة شوف الحب فلما قضى الله جل وعلا عمر آدم جاء ملك الموت ليقبض روحه فقال آدم لملك الموت ألم يبق من عمري أربعون مش لسه بقى أربعين سنة قال ملك الموت ألم تكن قد أعفيتها لابنك داود دا مش قلت ابن كده ادروا منه اربعين قال النبي صلى الله عليه وسلم فجحد آدم فجحد الظريته لا يا رب اركع حالي زي ان آدم عمل كده فجحد آدم فجحد الظريته ونسي آدم فنسي الظريته وخطئ آدم فخطئ الظريته هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فجحد آدم فجحد ذريته ونسي آدم فنسي ذريته وخطئ آدم فخطئ الذريته الشيء دخولنا أن الله جل وعلا قد أعطى نبي الله داود جمالا في الخلق جمالا في الخلق اللي شبه شب حظه وهذه عطية من الله جل وعلا كما قال تعالى ولقد آتينا داود منا منا فضله أعطاه الله جل وعلا من فضله أن أعطاه الله له منظرا جميلا فكل, ما فكل من رآه أحبا simple ده مش كده ولكن ده كان طوب الأرض بيحبه فعلا كان طوب الأرض بيحبه لأن الله له شل وعلا إذا أحبها عبدا نادى يا جبريل إني أحبه في العالم فيحبه فحبه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب في العالم فأحبه ثم يوضع له قبوله في العالم طوب الأرض يا حبه كده فايدة مهما جدنا لو انت أقبلت على الله جل وعلا وعبدت الله جل وعلا لأعطاك الله جل وعلا من فضله في حاجة اسمها جمال وفي حاجة اسمها قبول في حاجة اسمها جمال في حاجة اسمها قبول ممكن واحد يكون جميل أو واحدة إمرأة فتاة تكون جميلة بس اللي يشوفها إيداي أو اللي يشوفه إيداي صح ما لهش قبول وممكن واحد ما عندوش اي جمال بس ربنا جعل قبوله في الارض اللي شو يحبه اهو ده دا سيدنا داود كان نبي الله داود كما كان اسمرا بل كان اسودا لكن كان له قبول لو انت بقى عطعت الله جل وعلا ربنا جعل لك القبول في الارض يبقى فائلا انطوب الارض يحبك انت عالى بالحتة انت قعد عليه في علي المسجد دي لو انت روحت البيت تعت عيب تتمنى انك ترجع لها تاني صليت جنب الامام وجيت مرة متأخر صليت هناك تبقى الأرض تقول فين شو الفن رهيب فن محمول فين سعيد في بيسمى فتمناه ولو مات تعرف تعيط عليك أيون قبل ما هي لك عليك هي اللي تعيط عليك كما قال الله جل وعلا في سورة الدخان ثم بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين أي لا تبكي السماء على فراق العصا الأرض لما العصي مات تفرح إنه مات متعيطت عليه قال قال التفسير اذا كانت الارض لا تبكي على موت العصاة فانها من باب من باب اولى اذا مات الطائعون تبكيهم لو مت الارض هتعيط عليك تحزن عليك فيجعل الله جل وعلا لك قبول في الارض فعلا يقطوب الارض يحبك تحس واحيانا الانسان لما بيطلع ربنا بيلاقي حاجه دي ان كل حاجة ماشيه معاها كويسه لكن العربيه ماشيه كويسه لو عصيت بقى الشكمان وقع يا دوب صلحت الشكمان الدكسون فلا في بوش يا دوب صلحت الدكسون اليسبراتيري مش عارف ايه في الاخر جابت وش سلندر توقع ضم به كما قال ابو سليمان الداراني اني لأعص الله جل وعلا سأجد ذلك في خلق دابتي وامرأتي الحمد لله ما عندش عربية العجلة بلاش عربية ما بتركبش تاكس ولا ميكروباص هتركب أول ما تركب وقع في المقرباص لو أنت عاص لو أنت عاص ولو حصل كده ده تبقى نعمة إن ربنا بيذكرك عشان ترجع مع نفسك الحمد لله أنا من البيت للقهوة اللي مش عارف إيه وخلاص ما نعملش حاجة بعض الناس يقول لنا والله يعني من البيت للقهوة من البيت نعملش حاجة لا بقى شي حاج ولا بقى شي حاج معصية يرجع بقى البيت يلقى زبط طباحنا بدأني من النهاردة يروح يلقى العيال ده بيضرب ده وده بيضطلق فوق ده وده اللي مش انت سبب اني لأعصي الله جل وعلا فأجل ذلك لخولك ده باتي ومرات لما تروح الجامعة مش متجوز الحمد لله ولا عند عيال هتروح الجامعة الدكتور هيشوفك يتنرفز منك له. هو كده لازم تجد ذلك تجد أثر ذلك إنما المؤمن يجعل الله سلا وعاد له القبولة في الأرض العربية تتبع بايزة يكفيها تتصلح تمشي أي والله تمشي بفضل من الله سبحانه وتعالى يقعد كده على كرسي عشرين واحد قعدوا عليه ويقع كرسي يجلو تيجي تقعدين ده ما تقعش ربنا يحملك سبحانه وتعالى الساعة ربنا لك فيها. المهم يعني أن الله جل وعلا يحبب فيك الأرض الأرض يعني يعني طب الأرض يعني حسام الأرض يعني الزرات تطمن عن الملائكة تطمن عن الناس هذا إذا أحبك الله جل وعلا جعل لك القبول في الأرض ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا إليكم القبول في الأرض خذ الفائدة ليس نتهاش إن أطعت تجد ذلك بقبول في الأرض عصيت نص الثاني الحديث وإن الله إذا أبغض عبداً نادى يا جبريل إني أبغض فلاناً فأبغض فيبغضه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يبغض فلاناً فأبغضوه ثم يوضع له البغضاء في الأرض لو عصد ربنا يكره ربنا يكره يبغض تخيل يا أخي لو رئيس دولتك عملت شيء غير طلع في التلفزيون وهو مغضف وهو مغضف قدام قوات الأمن المركزي كلها عبي قوات الأمن المركزي يضرب وقال أنا بكره فلان لو أنت سمعت كلمة دي بقى ده هينسفني هيوديني وراء الشمس. صح ولله المثل الأعلى أما لو ربنا بيقول إن الله إذا أبعد الله قال إني أبعد ذو فلانا بالإسم ده والله العظيم باطل الأرض خيرا خيرا لهم من ظاهرة. يموت أحسن أي والله إن ربنا يقرأ إنسان أو في ناس نسكتين ربنا بيقرأها لكن الله صبور حبيب أي الله لا أحد أصبر على أذن سمعه من الله يدعون له الولد ومع ذلك يرزقهم ويعافيهم سبحانه وتعالى فالله سل وعلا أعطى نبيه داود شكلا جميلا هذا من فضل الله سل وعلا يعطي القبول لعباده الطائعين كذلك من الفضل الذي اعطاه الله وزother على نبيه ضاود الفايدة نقولها الكلام ده ليه ورقات قتينا ضاودة من اللفضل عشان تعرف ان الفضل جاي منين من الله ي品قى سبيل ان الفضل تجيلك منين برضه من الله الفلوس جاي منين من الله الاقي جاي منين من الله يبقى عاوز فلوس عاوز ايж اهل الزجة جاي منين برضه من الله العيال جاي من برضه من الله فإذا أردت رزقا وفضلا وعطاءا وكرما فإنما يطلب ذلك من الله جل وعلا فمحالم أن يأتي إليك فضل من الله وأنت عاصم قال لي طب في عصاه بيجي لهم فلوس كتير وبيجي لهم عيال ده مش فضل ده فتنة ما تقولش ربنا فاتح على فلان ده ممكن يبقى ربنا فاتن فلان مش فتح إنما فاتن يجي لهم فلوس عشان يتمتع في الدنيا ويقال له يوم القيامة أذهبت طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب اللهو بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وما كنتم تفسقون فليس معيارا إنما الفضل من الله جل وعلا يعطيه لعباده الطائعين فإذا أردت الفضل فإياد عشان فبرضو كل أسبوع يجيء الشباب يقول أنا بشتغل في شارع الشيخ وهي في فندق انا ما بعملش غمره اي نعم بس بغسل الصحون لا يجوز طب انا مش عارف شغال في شركة تأمين تامين وعنديش اكل لوحدي ومش لاقي شغل وعاوز أجل. ده حرام ما عنديش سبيل للرزق ده لا ده مش رزق ده ابتلاء ده فتنة ده حوار واحد شغال في بنك ربا والبنك مش عارف يتعامل وما عنديش شغلانه غيرها وما فيش بديل بيديني 2000 جنيه وانا مش لاقي اصلا لو سبت البنك مش هلاقي حرام، ده مش رزق وليس هذا كلامي بل كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم النبي قال ما صلى النبي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله لا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته فلا ينال ما عند الله جل وعلا من فضل ورزق وعطاء وكرم إلا إذا عطعت الله جل وعلا وإذا عصيت فليس هذا عطاء بالابتلاء ليس هذا فتحا بل فتنة ليس هذا كرما بل خزلانا ليس هذا اكراما بل ابتلاءا واستدراجا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري في الأدب المفرد ليس في الصحيح وصخ الحديث حديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك منه استدراج اداله ربنا اداله جمال ووسامه يمشي يلم البنات حواليه ده يبقى فضل من ربنا ده فتنه ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير الانفسهم انما نملي لهم ليسدادوا اثما هو ده جاي ليه عشان البنات تتروح حواليه تسد النقص وكذلك واحدة جميلة جدا ف ازداد الجمال تبرزت احلوت ده فتنة ده استدراج تنزل في المعاصي لتزداد ليزدادوا اسمه ولهم عذاب مهين أو ولهم عذاب أليم فإياك أن تفرح بالدنيا سيدنا عمر الخطاب قاعد فجاءت الغنائم جاءت الغنائم غنائم كتاب جدا جاية ففرح المسلمون بها ثم قالوا كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا كل بإيه بفضل الله الناس فاكرين ان الفلوس دي فضل الله كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا قال عمر لا والله بل هذا مما يجمعون ما الآية كده كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قال لهم لا بل جيد ان مما يجمعون إنما فضل الله ورحمته أن يعطيك مالا ويسلطك الله جل وعلا على إهلاك المال في الحق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري لا حد إلا في سنتين رجل اللي آتاه الله مالا فسلط على هلكته الحق إن يديك فلوس مش فلوس بس ده يبقى فضل أنت لما يديك مع الفلوس حق بالإنفاق مش يديك فلوس وتبقى بخير يبقى وبال عليك عليه إنما يديك فلوس ويديك مع حب الإنفرق تبقى أنت مسلط مش على إنفرق المال لا على إهلاك المال شوف إنه بقى ليه عليه السلام فسلط على هلكاته في الحق يهلكه الحق ينفق في كل أبواب الخير هو ده الخير هو ده الفضل إنما فلوس وسد خيره وخلاص جامعها معنا وعددها لا هؤلاء كلا كلا لهم بذنى في الحطمة وما أدراكم الحطمة نار الله مقدة التي تطنه على أفيده إنها عليهم مؤصدة في عمل مجد فأقول لك أخير الحبيب لقد أعطى الله جل وعلا من فضله نبيه نبيه داود الشكل الجميل وأعطاه أيضا الصوت الحسن صدق حبي حتى أن حتى أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه لما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد من حديث ابن موسى بسنّة حسن والحديث له روايات كثير صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع يوما أبا موسى الأشعاري يقرأ القرآن فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على ووراء القل يسمع صوت أبي موسى النبي صلى من حلوي والصوت قعد يسمع ويف؟ ويف يسمع؟ ثم لما أتم صلاته قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا موسى أما رأيتني وقد استمعت إلى قراءتك البارحة. قال: أوكنت تستمع إليه رسول الله؟ النبي لقَف يسمع الوسَل، لقَف، لقَف يسمع الوسَل. والله يا رسول الله لو أعلم أنك تستمع إليه لحبرتُه لك تحذير. ومن هنا قال العلماء استحباب التغني وتجميل الصوت بالقرآن إطراء مرات الله جل وعلا. لو أعلم أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود انت خذت حاجة من آل داود كل الحلوة دية شيء مما أعطاه الله جل وعلا من فضله للنبي له داود قالوا كانت الطيور تنزل لتستمع إلى كرأك بل كانت تخرج من أعشاشها في الصباح تنسى الطعام والشراب ربما تهلك من طول الوقوف سماء للقرآن او للزبور من فم نبي له لوت صوت حلو صوت جميل هذا عطاء الإمام علي بن ابي طالب يقول ثلاثة لا يمكن تعلمها ثلاثة لا يمكن تعلمها الكرم والشعر وحسن الصوت واحد يقرأ ما يقرأ هو بلع في الضلع ما طب الحل ايه اطلب من الله مش بقول لك انت يقس انا مش عارف اتعلم الكرم ولا اتعلم الصوت الحلو ولا عارف اتعلم لا اطلب من الله لان هذا فضل من فتتعلم ده درس مهم صوتك وحش تقول ايه اللهم حسن صوتي زي ما سيدنا موسى كان يقولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحل العقدة من لساني واحلل عقدة من لسان يفكه قول يبقى ربنا يحل لسانك يكرمك في لسانك ليعطيك صوتة مطيبة ما فيه ناس قراء صوتهم رائع حتى ما ديه بصنه كأنه مفتحش بقه أما للسود يقوله صنع منين فضل من الله فضل من الله ولكن لا تيأس فضل من الله طب ما عندي صوت اعمل ايه تغنى بالقرآن فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحب خاري من حديث أبي هريرة من لم يتغن بالقرآن فليس منا فإن لم يكن عندك صوت طيب أو صوت حسن كما أعطى الله جل وعلا من فضله لنبيه داود أو لغيره ممن من أكرمه الله جل وعلا بالصوت الطيب فسل الله جل وعلا فإن ذلك الفضل من فإن ذلك الفض فإن ذلك الفضل من الله جل وعلا سل الله جل وعلا أن يكرمك بالصوت وإلى أن يأتيك الصوت فحاول أن تتغنى بالقرآن إلى أن يقيمك الله جل وعلا بالصوت فليس منا من لم يتغنى بالقرآن أو من لم يتغنى بالقرآن فليس منا وليس معنى أن تتغنى بالقرآن إنك تغني مش التغني بالقرآن اللي هو إنك تغني القرآن لا إنما التغني بالقرآن معناه معناه تحسين الصوت بالقراءة قدر المستطاع وإلا فمن علامات الساعة من علامات الساعة أن يقدم من يغني بالقرآن بيغني القرآن عاوز ي... يع... عاوز بس الناس تعرف ان هو قارئ والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر فإن القرآن روى الطبراني والبياقي بإسناد صحيح صحيح الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن القرآن يأخذه ثلاثة اللي بيقرأ القرآن واحد من ثلاثة فإن القرآن يأخذه ثلاثة رجل يباهي به واحد بيقرأ طران عشان إيه اه عشان يعني ايضا مشهور قدام الناس ورجل يستكثر به يروح عند المقابر يرى عشان ايه يغطلوس يستكثر بالمال به او يقرأ بالمالاته عشان فلوس وخلاص الربع كذا رجل يباهي به ورجل يستأكل او يستكثر به ورجل يقرأه لله فلتكن هذا من علامات الساعة ايه الكرام أنه يقدم إلى الإمام ما لا يستحق، ونسأل الله أن يعصم إخوان المسلمين من ذلك، فإن يعني هناك حديثا يخوف، إيه والله يخوف، رواه الطبراني والبيهقي بإسناد صحيح، صححه الشيخ الألباني وحمال الله تعالى من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر منافقي أمتي قرؤها هذا شيء خوف أكثر منافق أمت قرأها نسأل الله أن يرزقنا لكم الإخلاص والصدق وأن يباعد بيننا وبين النفاق والرياء نحن وإمتنا كما باعد بين المشرق والمغرب فمصيبة مصيبة هذا النفاق والرياء إذا دخل عند القراء مصيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد والطبراني من حديث عوف بن مالك وصح الحديث ده الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث ده من علامات الساعة لما قلته في في محاطرة كيف تقوى القرآن في الناس المخرجين خافوا وقالوا لقول ثاني ايه ده قالوا لي حتى قول ثاني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخاف عليكم ستا أخاف عليكم ستا نبعى الاسلام خايف عن أمة ستة حاجات أخاف عليكم ستا إمارة السفهاء وسفك الدم وبيع الحكم في رواية واستخفافا بالدم أخاف عليكم ستا إمارة السفهاء وبيع الحكم وسفك الدم وقطيعة الرحم ونشوا أو نشأ يعني في ثيانة صغيرين ونشوا يتخذون القرآن مزامير في رواية في ثيانة يقدمون أحدهم ليغنيهم وإن كان أقلهم فقها يقدمون أحدهم ليغنيهم وإن كان أقلهم فقها وكثرة الشرط الستة اللي النبي خايف عليهم موجودين وقتش إلا من رحم الله إمارة السفهاء إن اللي يبقى عوض مجل الشعب ولا ينبتهمش حاجة اللي كان بيلعب غورة وكان مبيض محارة ومش كان في, حاجة في أي حاجة في أي حاجة تعرفين يطلع عوضوا من الشعب وبعدين يستضفوا يقلقوا رقاصة راكصة يستضفوا لأولاد إيه رأيك في قضية فلسطين. الراكصة تقول أنا وصلت اللي وصلت له بجد باخلاص هو ربنا يوصل المتقي هذا يعني تروح تحج يا رب وفقنا هز كويس ان لله وان اليه راجعون هم دول السفهاء الرجل التافه يتكلم في امر عام فهم دول بيكونوا الاماره إمارة السفهاء وبيع الحكم عارف بيع الحكم يعني العضو يعني العضو اللي يدفع كذا واللي اللي يتعين بيصرف كذا واللي بني على الحكم وسفك الدم او استخلافا بالدم قتل في اي مكان واستخلافا بالدم وسفك الدم و ها؟ قطيعة الرحم موجودة حاجاتنا مش موجودة وقطيعة الرحم ونشوا او نشأ فتيان صغيرين يتخذون القرآن مزامير يقدمون احدهم اللي هم العيال دول يقدمون أحدهم ليغنيهم مش عشان يقرأ عشان يقول آه كمان يا مولانا الله ليغنيهم إذا بيقول ثم في سلسلة زرعها سذعون ذراعا فاسلكوه زدنا يا مولانا انت عاوز أكثر من السبعين إن لله أن يرجعون وشر البلية ما يضحك يقدمون أحدهم ليغنيهم وإن كان أقلهم فقها الأخيرة وكثرة الشرط الشرطة كلمة دي الشرطة ديًّا مجلش موجود أيام من النبي كانش في الشرطة أيام من النبي بس النبي قال تنبأ إن العلاة الساعة كفرت الشرع فالساعة الحديث أن يقدم من يغني بالقرآن مش من يتغنى بالقرآن تغني بالقرآن تحصيله الصوت بالقرآن كما قلت لك هذا وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام بل هو مستحب بل من لم يتغنى بالقرآن كما قال النبي فليس منا وفي مصنف إمام أحمد والحاجب المستدرك ابن حبان في صحيحة وروا أصحاب السنة الأربعة إلا الترميزي وأبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث البراء بن عاجب أن النبي, الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال زينوا القرآن بأصواتكم زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا فعلا عندما يقرأ صحيح يحس بالقرآن القرآن بيحلى بيحلى وهذا الحديث يروى وإن كان مقلوبا خطأا زينوا أصواتكم بالقرآن لا زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا فعلا لما تسمع القرآن الواحد كويس تحب الصلاة كنت شيخ محمد قطب أخه شيخ سيد قطب رحمه الله تعالى صاحب الظلام لو سيد محمد قطب عايش الآن يعيش في السعودية بيحكي هو بنفسه بيقوله أياما كنت في مصر أياما احتلال انجليزي كنت ماشي مرة في الشارع في بيقوله ان واحد عرب عنده عربيه حنطور وماشي ألن فد فواحد انجليزي خارج من الخمارة فوقف الحنطور يركب فمشي معاه سمع واحد مؤزم بيقرأ او بيقزم صوته حلو فقال للغاية بتاع العربية ده قال له ايه ده ايه الصوت الحلو ده ده الإنجليزي بقول له ايه الصوت الحلو ده قال له ده قدان المسلمين قال له ده حلو اويش طب اللي عاوزي بقى زيوم كده يعمل ايه قال له يغتسل ويشهد الشاتين قال له ده كويس طب قل له ورايا اك ومشي هو باسي سم واحد بيقدن صوته وحش اوي فالراجب الإنجليزي بقول له طب وده ايه كمان ألا مفيش مفيش امشي لا يقفر امشي ده نمشي مع مهما كوف ففعلا الصوت الحسن يقبل الناس عليه يقبل الناس عليه فإن أكرمك الله جل وعلا بصوت طيب فأخل نيتك وخف من النفاق فأخل نيتك وخف من النفاق فالنبي صلى الله عليه وسلم قد خاف على أمته ذلك كله فتغنى بالقرآن كما كان نبي الله داود يتغنى بالزبور ولقد يسر الله جل وعلا له قراءة الزبور حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والحديث في صحيح البخاري من حديث أبي رواة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد خفف الله تعالى على نبيه داود القرآن يعني قراءة الزبور كلمة القرآن يعني قراءة الزبور لقد خفف الله على نبيه داود قراءة أو القرآن فكان يأمر بدوابه فتسرج يعني ما يحط السراج بس اللي هو البداعة على ظهر الحصان والحاية فكان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ القرآن كله قبل أن تسرج يعني ربنا سهل له قراءة القرآن وكان كما قلت لك تتمنى أو تنزل الطيور تسمع قراءة قراءة نبي إلهي داود أعطاه الله جل من فضله الصوت الحسن والشكل الجميل أعطاه الله جل وعلا الحكمة والملك قال الله جل وعلا وآتيناه الملك والحكمة وآتاه آية ثانية وآتاه الله الملك والحكمة وقال تعالى وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب كان خطيب مفور وفصل الخطاب قالوا إن أول من قال أما بعد نبي الله داود كان يطلع كده ويخصط أعطاه الله جل وعلا فصل الخطاب الكلمة موزونا يفصل بالكلمة بين الناس أفاه الله جل وعلا ملكا وحفظه الله جل وعلا وشده له وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب والحقيقة إن الأمة, الأمة تحتاج إلى ملك لا ينفع القرآن وحده لازم قرآن وسيف لازم قرآن وسيف ليه انت راحت تدعو إلى الله خلاص ده ربنا من يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وقال النبي فبما رحمة من الله لينت لهم ولو كنت فقا غليظ القلب لن من حولك يبقى مناط الدعوة هو اللين والرحمة والرفق والتودن للناس طيب عملت الكلام ده كله وتليم واللي زعالك قلت له أنا غطان اللي هيضربك قلت له سامحني ودعيت إلى الله بالليه ضارض ويه قدامك وقال لك نشهده إلى الله هتتضرب وهتيتسجن وهتعتقل وهتمدك في داهية ومرض مش هتتكلم الحل إيه؟ لازم سيف. لازم سيف كما قال عثمان بن عفان إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن لازم القرآن بلين ورحم و وسيف من رأيه يحميه كما قال الله جل وعلا عن هذه القاعدة المتكررة دائما وكذلك جعلنا لكل نبي عدو النبي اللين الرحيم لعداء طب الحل إيه وكذلك جعلنا لكل نبي عدو من المجرمين اسمع احتمل أره وكتف بربك هاديا وإيه ونصيرا لابد من البداية بالقرآن والنصرة بالسيف بالقوة من الله سبحانه وتعالى لكن أقصد لابد من النصرة أن ننصر دين الله جل وعلا إنسنصر الله نصركم ننصره بالدعاء إلى الله جل وعلا باللين وبالرحمة وبالعفو الحسن ولكن لابد من سيف يحميه فلا لا تكون النصرة أبدا في الأرض بالقرآن فقط إنما بالقرآن والسيف الذي يحميه السيف الذي يحميه مش في حدود مش في ناس عصاه مش في ناس قطاع طريق مش في ناس ثرقة لو إني القرآن موجود بس لن تستطيع أن توقف هذا الفساد لن تستطيع أن توقف هذا الفساد فلا بد من ملك لا بد من هذيل ولا بد من ملك لا بد من القرآن وسيف يحميه إن الله لا يزعم السلطان ما لا يزعم القرآن أعط الله جل وعلا نبيه وداود هذا الملك وأعطاه الله جل وعلا قوة ومكنه الله جل وعلا ليكون الملك بهذه This Way وأعطاه الله جل وعلا كذلك الحكمة الحكمة التكلم كل كلمة توصل والحكمة معناها هي وضع الشيء في موضعه ملخص الحكمة كده وضع الشيء في موضعه هو قول ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي بالكيفية التي تنبغي وفعل ما ينبغي بالكيفية التي ينبغي في الوقت الذي ينبغي يعني ممكن واحد بيعصي الله ممكن تقول له ايه لو سبت المعصية ربنا هيدخلها الجنة والله وهنا جيت من النار هذا كلمة هي جنة ونار واحد ثاني يقول بص بص لو ما سبتش المعصية مش هتشم ريحتها وهتتلمى في جهنة هذه كلمة نفس كلمة إنما طريقتها هناك فرق هذه الحكمة سداد من الله جل وعلا إني اتخيث الله أعطاك إياه يا أيها الذين أمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا فرقانا يعطيك سداد تعطيك كلمة مصبوطة توصل لألبة قدامك وممكن كثير يتكلموا وينصحه واحد يجي واحد يقول كلمة ينفذ على طول ليه؟ دي من الله ولقد آتينا داود منا فضل الحكم دي فضل من الله سبحانه وتعالى ويعني أنكر لكم بعضا من حكم داود فقد كان كلامه كلام الأنبياء الحكيم من ضمن حكم ما روى ابن المبارك أن نبي الله داود قال لا يخلو الإنسان من أربع ساعات ساعة يناجي فيها ربه وساعة يحاسب فيها نفسه وساعة يجلس فيها مع إخوانه يذكرونه ويطيبون قلبه وساعة يخلو فيها مع بعض المباحات ففي هذه الساعة عونا له على بقية الساعات من ظن حكم النبي له داود أنه قال كن لليتيم كالأب الرحيم طبعا كل ذلك وارد عن الإسرائيليات لكنها محمودة من باب حديثه عن بني إسرائيل ولا حرج وأكثرها من رواية وهب بن منبه, منبه كن لليتيم كالأبي الرحيم واعلم أنك كما تزرع تحصد وقال انظر ما تكره أن يذكر عنك الناس في نادي القوم فلا تفعله إذا خلوت يعني شوف كده هل يسرق أن الناس يقول عن فلان باب زال خلاص يبقى في الخلوه ما تغنمش هل يسرك ان الناس تقولوا ده ما بيقيمش ليه يبقى في الخلوه تقيم ليه اللي يسرك ان الناس ما تقولوش قدام الناس بينك وبين نفسك ما تعملوش وأعطاه الله جل وعلا الزبور وفوق هذا وبعد هذا أعطاه الله جل وعلا فضله في الدنيا وما عند الله له خير وابقى قال تعالى وان له عندنا لزلف وحسنى مقام لما اعطى الله نبي الله داوود كل هذا الفضل لانه كان عبدا اوابا أو مخبتا كان اعبد البشر وهذا ما نتناوله باذن الله جل وعلا في اللقاء القادم لكن الفوائد اللي استفدناها باذن الله جل وعلا في هذا ان كل شيء فضل من الله جل وعلا فإذا أردت الفضل فضل من الله جل وعلا لكن له أسباب, له أسباب منها عبادة الله جل وعلا تغن بالقرآن اسأل الله جل وعلا الحكمة أدع إلى سبيل ربك بالحكمة ومعطها الحسنة وأسأل الله تعالى أن تقبل منه وميك صالح الأعمال والحديث بقية بإذن الله جل وعلا في قصة نبيلها داود في يوم السبت القادم بإذن الله جل وعلا بإذن الله تعالى درس أقول كل هذا واستغفر الله بلكم درس الأربعاء القادم يكون عن بقية فقه الوضوء في مزل الفردوس بإذن الله تعالى عن بقية فقه الوضوء وخطبة الجمعة بإذن الله جل وعلا القادمة أيضا في مزل الفردوس في مزل الفردوس بإذن الله جل وعلا وجزاكم الله خير وحسنا استمعكم وقبل أن نفارق المقام معنا عشر إسطوانات بعنوان سلسلة الطريق إلى الله اللي المؤلئ مين الدكتور عبد الرحمن الصافي فنس الله ان يستر عليكم في الدنيا والاخره اللي ياخدها بحقها ان يسمعها وينسخها كما اراد وينشرها How are you going to do that?